Bismillahi rahmanir rahim Hamim, Tanziil hakim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 قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا او اثر او اثاره من علم ان كنتم صادقين وَمَن أَظَلُّ مِن مَن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شهيدا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ وَمَا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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا الى وإذ لم يهتدوا به فساقولون هذا افق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين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 إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا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 ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفل لكما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 أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم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 أذهبتُم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتُم بها فاليوم تُجْزَونَ فاليوم تُجْزَون عذابَل هُن بما كُنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كُنتم تفسقون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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرٌ أَبَلْهُ وَمَسْتَعْجَلْتُ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء ياكم فيه وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيئين اذ كانوا يجحدون بايات الله اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا اوسط فلما قضى وللو الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا ان سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق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 وَمَن لا يُجِب دَاعِيَ الله فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن إِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيَى الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ